آيات لقوم يطعون واختلا في الليل والنهار وما أن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 الذين لا يرجون ايام الله ليجزيا قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه ثم الى ربكم ترجعون ولقد اتينا بني اسرائيل كتابا والحكم والنبوه ورزقنا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 خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كل نفس بما كسبت وهم لا يُظْلَمون أَفَرَأيْتَ مَنِ ابْتَخَذَ إلَاهُ هَوَاءً وَأَطَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنِ يَهْتَمُ دي من بعد الله افلا تذكرون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 وللله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسق المبطلون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 إِنَّ غُنُو ظن إِلَّا غَنَوُوا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَوْمَ سَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ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 وَهُوَ الْكَبِيرُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ